فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا